بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه اللمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده